اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن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 فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار ثم مبادف إخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله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 اللهم أصلح قلوبنا اللهم أهدي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا إخوتي بدأ لي اسالكم سؤالا أخي هل تعرف عبادة من العبادات في شريعه الاسلام لم تفعلها قط شريعه الاسلام شريعه عظيمه متراميه الاطراف كالبحر لا يؤتى اخرها هذه الشريعه العظيمه تشمل جميع مناحي الحياه فتكون هذه الشريعه بالنسبة لبعض الناس متاهة يدخل في الإسلام فيجد صلاه وصيام وذكر وتلاوه قران وعمر وحج وصدقه وقيام ليل وصله رحم وبر والدين واكرام جار وكفاله ايتام ومساعده محتاجين وعياده مريض و من العبادات وقد يكتفي بعض الناس بمجرد الصلوات الخمس ومثل هذا لا حرج إن أقام التوحيد لا إله إلا الله بمقتضياتها وأقام الفرائض فلا بأس في ذلك ولكن الذين يريدون أن يكونوا في الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهم شأن آخر لهم شأن مختلف إنهم يريدون أن يحيطوا بالإسلام من جميع الجوانب فيبحثون في الدين هل هناك عبادة لم يقم بها كما ينبغي على مراد الله أريدك أن تفكر في هذا الأمر ما هي العبادة في دين الإسلام في شريعة الإسلام التي لم أؤدها قط عبادة كثيرة جدا ستكتشف ذلك حين تبحث وتسأل عبادات كثيرة جدا مهجوره منها عباده التفكر التفكر وقد يقول احدكم في نفسه الان هي الموضه عندكم انك تمدد رجليك لم رجليك وقعدت عدل في بيت الملك جل جلاله كن ازل ما يكون كن أزل ما يكون لله في بيت الله خذ احترامه وتوقيره قد يقول بعضكم التفكر ده أنا أفكر كتير جدا وهنا أقول لك ليس التفكير الذي تفكره إن التفكير الذي تفكره اكثره وسوسه عباده التفكر عباده فلها شرطان الاخلاص والمتابعه ان يكون التفكر خالصا لوجهه الكريم وعلى سنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا هو التفكر الصحيح اما فكرك وتفكيرك اكثره وسوسه من وساوس الشيطان ولذلك حين يريد الإنسان أن يؤدي عبادة التفكر فإنه يلجأ إلى القرآن وتكون مجالات فكره هي ما أحال عليه القرآن وليس التفكر فقط ان انظر الى السماء وارتفاعها والى الارض وانبساطها والى البحار وامواجها والى الجبال وثباتها ورسوخها والى النجوم وكثرتها بل التفكر احيانا في احوال هؤلاء الخلق وقدرهم وأقدارهم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 سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وهنا أخي الحبيب حبيبي في الله تجمع بين التفكر والتدبر تدبر القرآن والتفكر في الآية رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم آتاك نظاره ومن بجوارك لم يؤته مثل هذا واتاك سياره والاخر لم يؤتيه مثل هذا واتاك ركعتين في السحر اقامك وانام غيرك واستزارك وطرد غيرك وأعطاك وحرم غيرك التفكر في مثل هذا يرعبك قول الله عقبه إن ربك سريع العقاب إياك والحقد والحسد إن ربك سريع العقاب إياك والاعتراض على رزق الله وتمني ما في أيدي الخلق